ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب نار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله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 وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن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 لا رسوله من أهل القرى فلله ولالرسول وللقبا واليتامى والمساكين وبن السبيل وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء من وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُونَ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَيْقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ يارهم وأموالهم يبتغون فضل من الله ورغوان ويصون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.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 ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا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 ك رؤوف الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفوا من أهل الكتاب إن أخرجتهم لنخرج ن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قتلوا لا ين هم ولئن صوهم لا يُولن الأدبار ثم لا ينصرون لأ أنتم أجدر في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد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 هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون